قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كسر وألها وإنما دوعدون لآت وما أنتم بمعجزين ثم أما بعد فلقد أفاق الناس على حقيقة مريرة تتقطع لها قلوب المسلمين الا وهي فوات رمضان وانتهاء سوقه ومضي ايامه ولياليه وإن لفراقك يا رمضان لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا في الله عزاء من كل فائت وخلف من كل مفقود وهذا حال الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله عجيب شأنها عجيب شأن هذا الزمان يأتي رمضان ذلك الزمان المبارك فيجتهد الناس في صيامه وفي قيامه وفي تحري ليلة القدر ويصل بهم وتصل بهم شره العمل الى اعلى مراتب ودرجات النعيم الروحي في الدنيا قبل الاخره ثم ماذا ثم ينقضي ذلك الزمان ولا بد من فواته ياتي شهر ذي الحجه فتاتي عشره المباركه ويتفاعل الناس معها فيصومون ويجتهدون ويعملون وتتوج بيوم عرفه ذلك اليوم الذي صيامه عند اهل الامصار بسنتين ويقفه اهل الموقف ويدنو ربنا سبحانه وتعالى منهم في عشيه عرفه ويباهي بهم ملائكته ثم ماذا ثم يذهب يوم عرفه ياتي الاشهر الحرم ياتي يوم الجمعه ياتي ما ياتي من الايام المباركات التي اودع الله تعالى فيها من النفاحات ثم لا بد أن تمر عجيب شأن, عجيب شأن ذلك الزمان وعجيب أيضا شأن المكان يذهب الرجل إلى العمرة فيطوف ويسعى ثم يجلس في صحن الكعبة ينظر إلى بيت الله يتأمل في الطائفين والقائمين والركع السجود الكون كله يسبح لله عز وجل يشرب من زمزم إذا اراد أن يشرب يطأ برجله حيث واطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ماذا؟ ثم يمضي ويترك مكة أيام يذهب إلى المدينة فيجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده وروضته ما بين بيته ومنبره ويسلم عليه فديناه بآبائنا وأمهاتنا وعلى أهل البقيع وأهل أحد ويصلي في قباء ويتنعم ينظر في الارض التي مشى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها وقع اقدامه ثم يكون ماذا ثم يترك المكان ويمضي ولو انه بقي في المكان وقال اني ها هنا مستوطن فان المكان هو الذي يتركه بان يموت ولا بد ان يتركه ولو بالموت عجيب شان الحال حال الانسان كما ان شان الزمن عجيب وكما ان شان المكان عجيب فان شان الحال كذلك عجيب ربما يشرف حال الانسان فيرق قلبه وتدمع عينه وتسمو روحه ويرى الجنه راي عين او كانه كذلك كما قال حنظله رضي الله تعالى عنه ثم يكون ماذا ثم يرجع الى بيته الى سوقه الى تجارته الى عمله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا إن دوام الحال من المحال وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا, يكون على ولا يدوم على حال لها شان دوام الحال من المحال فالعاقل من استغل هذه الفرص إن كان شرف زمان استغله أو شرف مكان استغله أو شرف حال استغله إنها مراحل يقطعها الرجل في طريقه إلى الله عز وجل والسعيد من قطع مراحل الطريق وفاز بكل مرحلة ولم يضيع مراحله من قبل أن يندم ومن قبل أن يؤنب ومن قبل أن يعاتب ولا قبل لاحد بعتاب الله تعالى وتأنيبه من قبل أن يقال له اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ من قبل أن يقال له أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات من قبل أن يقال له ألم تكن آياتي تتلى عليكم من قبل أن يقال له فاستمتعتم بها يعني أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون لا قبل لأحد بمعاتبه الرب سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض الجليل القاهر القادر الذي لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره فالسعيد من عرف كيف يستغل هذه الفرص السعيد من وفق لأن يصدق مع الله سبحانه وتعالى فيستغل هذه الفرص والرب سبحانه وتعالى غفور كثير المغفرة شكور يقبل القليل من العمل ويجازي عليه بالكثير من الأجور إن ربنا لغفور شكور والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا على أن الإنسان ينبغي كلما مضت مرحلة ألا ينشغل بها ما مضافات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها حتى توفق في قطع مراحل الطريق مهما انتهت مرحلة لا تنظر خلفك ولا تنظر وراءك وتأمل فيما يأتي حتى لا تضيع يومك وأنت تفكر في أمسك وفي غدك وأمسك قد ذهب وغدك مفقود الله أعلم إن كنت تصل إليه على أن الإنسان كذلك ينبغي أن يتأمل أن الزمان وإن شرف فإنه ليس كل أحد يستفيد من شرف الزمان ما أشرف الزمان لكن كثير من الناس لا يلزم في شرف الزمان أن يوفق إذا كنا نتحدث عن رمضان وعن مقامات رمضان مع المؤمنين فإنك تلحظ على الناحية الأخرى اقواما لم ينتفعوا بالزمان وهذا يوم الفرقان يوم بدر غرة في جبين الدهر قال الله تعالى عنهما قال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واطلع الله على قلوب أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذا كله في من استغل شرف الزمان لكن لا تنسى أن شرف الزمان في رمضان وفي يوم بدر لم يستفد منه أهل القليب أنتنا الذين دفنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاهم كالكلاب والحمير ممن كذب الله تعالى ولم يستفيدوا بشرف الزمان هل استفاد أبو جهل بشرف الزمان هل استفاد عقبة بن أبي معيط بشرف الزمان هل استفاد الوليد بن عتبة وشيبة بن عتبة هل استفاد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة؟ وأمثال هؤلاء النتنا الذين ألقوا في القليب في رمضان في يوم بدر في حيث كانت العشر تتحرى في العشر الأواسط لا والله ما نفعهم شرف الزمان وهذا يوم الحديبية الذي سماه الله عز وجل ونوه به وجعله يوم الرضوان الأكبر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم الآيات الكثيرة في شأن بيعة الرضوان يحكي لنا جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لجماعة الحاضرين وكانوا نحو من 1400 من يصعد ثنية المرار يحط وهي عند الحديبية عند الشجرة يحط عنه من الذنوب ما حط عن بني إسرائيل فجعل الناس يتتابعون إليها وعندها كانت بيعة الرضوان فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يدخل الجنه الا صاحب الجمل الاحمر فذهب الصحابه اليه وقالوا له تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وكان ينشد ضاله له قال لان اجد ضالتي خير من ان يستغفر لي صاحبكم سبحان الله لان اجد ضالتي ولعله ضاع منه حذاء او نعل او كوب او شيء من ذلك لكنه تم له اهتمام اهل الدنيا وعشقهم بها قال ان اجد ضالتي خير من ان يستغفر لصاحبكم ماذا استفاد صاحب الجمل الاحمر ماذا استفاد من ذلك اليوم وشرفه المنوه به لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبيعونك تحت الشجره وكان هذا الرجل معهم وكان هذا الرجل منهم وكان حقه ان يكون معهم لولا انه قعدت به همته ولم ينتفع بشرف ذلك الزمان ماذا؟ استفاد المنافقون يوم أحد يوم قتل سبعون شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهم مقامات عاليات لكن مثل ابن أبيه انسحب بثلث الجيش ماذا استفاد ابن أبيه؟ ماذا استفاد يوم غزوة بن المصطلق حين كانت فيها مقامات وجولات للمؤمنين وهو الذي يقول يومها لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعز منها الأزل وهو الذي يقول او قد فعلوها ما مثلنا ومثلهم يقصد محمدا واصحابه باديه هو وامي صلى الله عليه وسلم الا كما قال الاول سم كلبك ياكلك وهذا او جوع كلبك ياكل وهذا نهايه في الخساسه والدناءه وانعدام الديانه المقصود انه ليس كل احد يستفيد من شرف الزمان كذلك ليس كل أحد يستفيد من شرف المكان فأهل مكة الأوائل القرشيون الذين هم أشرف الناس نسبا وهم قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتبجحون بأننا أهل الحرم وفينا السقايه وفينا الحجابه ويرون أنفسهم شيئا لشرف منزلهم عند بيت الله وهذا كله صحيح لكنهم لم يستفيدوا لا من شرف المكان فهم أهل مكة ولا من صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه يتبجحون بأنهم أولياء الحرم قال الله تعالى إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون لم يقبل الله تعالى أن يكون أمثال هؤلاء أولياء بيته وإن عاشوا وماتوا عند البيت لم يستفيدوا من شرف المكان ماذا استفاد اليهود من سكن المدينة؟ وماذا استفاد المنافقون من سكن المدينة؟ والمدينة وما ادراك ما المدينة؟ شرفاً وعزا وطهارةً وقدساً موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان دولة الإسلام الأول لكن هؤلاء كذلك لم ينتفعوا بشرف المكان ماذا استفاد إبليس من سكن السماوات؟ وما أعجب هذا؟ إبليس كان يسكن في السماوات مع الملائكة الكرام وقد شرف حاله بحيث صار يجامع الملائكة ويجلس معهم لكنه لم يستفد من شرف المكان العالي لما كانت همته خسيسة قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فالحاصل أن بعض الناس لا يستفيد من شرف الزمان ولا يستفيد من شرف المكان وأما شرف الحال فإن شرف الحال أشرف من شرف الزمان وشرف المكان لأنه مقصود لذاته وأما شرف الزمان وشرف المكان فإنهما مقصودان قصد الوسائل لا قصد الغايات وقد رأي كيف أن من الناس من يواتي شرف الزمان ولا ينتفع به من يواتي شرف المكان ولا ينتفع به أما شرف الحال فهو المقصود ولهذا قد يشرف حال الإنسان دون الحاجة إلى شرف زمان ولا شرف مكان وما أكثر هذا وابينه لمن تأمل أبو بكر رضي الله عنه عرف بالصديق في يوم الإسراء ولم يكن في شرف زمان لم يكن في رمضان ولا في نحوه بل غالبا كان في جماد أو نحوهما على خلاف طويل لكن شرف حاله يوم وقف موقف التصديق إذ كذب عامة الناس حتى كذب كثير من المؤمنين ولم يستطيعوا أن يهضموا هذا المعنى لضعف إيمانهم كيف يزعم محمد أنه يسرى به من مكة إلى بيت المقدس في جزء من الليل ونحن إنما نقطع لذلك أكباد الإبل شهرا هنا انشغل الصديق بشيء آخر قال أوى قال ذلك قالوا نعم قال إن كان قال لقد صدق قالوا اتصدقه في كذا وكذا قال إني أصدقه فيما هو أبعد من هذا في خبر السماء عرف أبو بكر وشرف يومها بهذا اللقب الصديق فشرف الحال لا يفتقر إلى شرف الزمان وهذا أكبر عزاء لكم في فقد رمضان ونحوه شرف الحال إنما هو شرف الموقف شرف أن يجتمع في قلبك محبة الله سبحانه وتعالى الفاروق عرف بالفاروق يوم أسلم ولم يكن ذلك في رمضان النورين عثمان رضي الله عنه من أعظم مواقفه وشرف حاله أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جهز عثمان جيش العسرة وحفظ وحفر بئر رومة قال بابي هو وأمي وانظر روعة ما قال قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم الله أكبر أي شرف للحال اللهم إني راض عن عثمان فرض عنه شرف علي رضي الله عنه يوم خيبر ولم يكن في رمضان أيضا حيث قال بأبي هو وأمي لأعطينا غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله أي شرف هذا للحال لم يلزم في شيء من هذا أن يكون في شرف زمان كرمضان ولا في شرف مكان كمكة والمدينة كان هذا خارجاً من شرف المكان وخارجا من شرف الزمان شرفك أن يشرف حالك في لحظة من الدهر فيقبله الله سبحانه وتعالى فإذا أنت من المفلحين كثير من الصحابة لا يعرفون إلا بموقف هذا الموقف سافر به إلى بلاد المحبوب فلا يتأخرون ابدا على غير ترتيب منهم وعلى غير ترتيب منك وأنت تطالع الحدث وإذ فجأة هكذا يأتي الامر حدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والجمع كثير حدثهم عن سبعين ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فانبعث رجل منهم لم يكن معروفا إلا بهذا قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم فلما انبعث اخر قال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشه وعرف الناس كلهم عكاشه بهذا الموقف ما كان في رمضان ولا كان في شرف زمان هذا شرف الحال لا يفتقر الى مثل هذا كعب بن مالك رضي الله عنه وهذا يدلك على ان شرف الحال قد ياتي نتيجة فشل وقد ياتي نتيجه هزيمه وقد ياتي نتيجه تراجع وهذا يدلك على أن لا تياس من روح الله ابدا انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فعل كعب وصاحبه فعلتهما الشنيعه تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف عنه الا المنافقون لكنهم من المؤمنين البدريين زله زلوا بها رضي الله عنهم فعاقبهم الله سبحانه وتعالى عقابا شديدا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا الا أن ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا هذا المعنى ملأ قلوبهم لا ملجأ من الله إلا اليه حينئذ دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآيات وجعل الناس يسعون إلي يبشرون لكن انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم له يا كعب أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك أبشر بخير يوم يوم توبة الله على كعب وقد شرف حاله بهذه التوبة أفضل عندهم يوم عرفه وأفضل عنده من ليلة القدر فشرف الحال يراد لذاته فإذا صح لك حال مع الله سبحانه وتعالى بأن وزل قلبه ودمعت عيناك ولو كنت في عز الظهيرة لا يلزم أن تكون في ثلث الليل الآخر إذا صح حال لك مع الله بأن صدقت في توبتك أو صدقت في محبتك فالله سبحانه وتعالى يشكر لك ذلك إن ربنا لغفور شكور وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه عادت الله سبحانه وتعالى مع الأمم كلها وأن أمتنا لها أكبر الحظ واوفره من ذلك لكن هذا شأن الله مع عباده جميعا وأنت ترى في الأحاديث في الصحيح وغيره كان رجل يدين الناس فقال لفتاه تجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال فتجاوز الله عنه ما فعل هذا الرجل ما قال إنه في رمضان ولا في ثلث الليل الآخر بل الظاهر أنه في أثناء العمل في اثناء دوامه وعمله قال لفتاه لوكيله في العمل تجاوز الناس ياخذون منا اموالا سلفا ودينا لحظ هذا المعنى فقره الى الله وحاجته الى الله قال تجاوز لعل الله يتجاوز عنا قال فتجاوز الله عنه ليس لهذا الرجل, الرجل المجهول إلا هذا الشأن العظيم الذي ذكره بل إن من الناس من شأنهم مخزن وشأنهم مخجل لكن حين يشرف الحال يمحى ذلك كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن امرأة بغي من بغايا بني الزانية والبغي المرأة المحترفة للزنا قالت سقت كلبا فشكر الله لها فادخلها الجنة ليست مجرد سقايا كما يتصور بعض البغايا أنها تسقي كلبا وكل بغي تسقي كلبا تدخل الجنة لا والله هيهاب لكن هذه البغي وافق ذلك عندها حالا من رقة القلب والإقبال على الله سبحانه وتعالى والتوبة الصادقة ما علمه الله سبحانه وتعالى العليم فشكر الله تعالى لها ادخلها الله الجنه إذن المقصود ان تسعى وان فاتك شرف الزمان ولا بد ان يفوتك لان الزمان قلب يتغير ويتكرر وياتي ويجيء ويذهب ويروح ولا يدوم على حال لها شانه كذلك قد يفوتك شرف المكان فأين من المعالي ممن يجلسون في مكة أو في المدينة مجلسنا هذا لكن مع هذا كله فمدار الأمر على شرف الحال إذا صحت لك حال مع الله سبحانه وتعالى قد يجعلك الله عز وجل غدا من الفائزين قد يجعلك الله تعالى غدا من السعداء قد يرضى الله عنك رضا لا يسخط بعده أبدا وحينئذ فالموفق من يحرص على لا شرف الحال لكن لابد أن تعلم أيضا أن هذا ليست النهاية أن يشرف حالك ليست نهاية الطريق بل هذه مرحلة من مراحل الطريق والطريق طويله والمراحل كثيرة والزاد قليل وقطاع الطريق على الطريق كثيرون ومن ثم إذا صحت لك حال فاشكر الله تعالى واحمده على ذلك وواصل السير لا بد من المواصلة لأن القضية كل القضية لا في أن يشوف حالك مرة لكن القضية أن يختم لك على ذلك وما أكثر ما رأينا من شرف حاله في بعض مراحل الطريق ثم أخذ في بنيات الطريق ليته التزم في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار أسلم يعني صار من الأنصار وحفظ البقرة وآل عمران وفي زمان السلف حين يقول حفظ البقرة فقط هذا شرف عظيم لأنهم كانوا يسبقون بعملهم علمهم لا في زماننا نحفظ كثيرا ولا نعمل فحين يقال حفظ البقرة وآل عمران فهذا شرف يدلك على تتمة الحديث قال أسلم وحفظ البقرة وآل عمران وكتب للنبي كان صار من جمله كتاب الوحي وهم قليل معدودون في هذا الزمان قال ثم هرب الى اليهود في المدينه فلحق بهم لا حول ولا قوه الا بالله قال فاعجبوا به قالوا هذا يكتب لمحمد يعني غنيمة باردة جاءكم رجل خرج على محمد بعد أن كان له فيهم شان فاعجبوا به فلم يلبث الله أن قصم ظهره عندهم يعني قتله الله سبحانه وتعالى ومات قال فحفروا له فدفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض فعادوا إليه فحفروا له ودفنوه فأصبحوا وقد حفر لفظته الأرض فعادوا اليه فحفروا له ودفنوه فاصبحوا وقد لفظته الارض فتركوه قاتله الله ولعنه ما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين ما قبلته الارض ان يدفن فيها مع قبولها لكثير من الكافرين انها لفظته انثا انفه وكراهيه هذا رجل قد قطع بعض مراحل الطريق لا شك شرف حاله لا شك لكن العبرة بالخواتيم فلا تستعجل أن ترى نفسك قد صمت وقمت وتحريت ليلة القدر وبكيت وتأثرت ورق قلبه والفت القرآن ثم تقول انتهى الطريق لا دونك مراحل كثيرة فإن العبرة ليست إلا بكمال النهاية إنما الأعمال بالخواتيم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يزيدك العبل ولا يزيدك ما تراه من نفسك من شرف الحال إلا إشفاقاً وخوفاً ومواصلة وسعيا ودأباً لأنك إلى الآن قد أخبرت أنك وارد النار قطعاً لكنك لم تخبر أنك صادر عنها نحن من الورود على النار على يقين كلنا لكننا من الصدور عنها على وجل فلا يغرنك عمله واعتبر بهذا كثيرين ممن أحسن العمل في بعض مراحل الطريق ثم سقطوا في بنيات الطريق وزعيم القوم وشيخ الطريقة إبليس لعنه الله كان إبليس له شأن حتى ترك جماعته وقومه من الجن وجعل يصاحب الملائكة ويجلس مجالسهم فقد ارتقى مرتقا لم يرتقه أحد من قومه وعشيرته وبني جنسه وتركه الله عز وجل إقرارا له أن يكون في مصاف الملائكة وليس منهم لكنه في بعض بنيات الطريق وبينما هو على ذلك إذ صدر أمر الله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وجعل يسيء الأدب مع ربه سبحانه وتعالى ما لا يليق مع الكبير من الناس أو الأقران أو الأصحاب قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني لاحتنك زريته إلا قليلا قال فبعزتك لأغوينهم قال ربي بما أغويتني أنت الذي أغويتني نهاية ما يكون من سوء الأدب والكفر لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلى آخر ما قال هذا بدأ وله حال وشرف حاله في بعض مراحل الطريق لكن لم يتم له عمله ومثله على هذا الطريق من قال الله عز وجل وذكر واتل عليهم نبأ الذي اتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا أي بهذه الآيات التي أوتيها وشرف بها وارتفع على بني جنسه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكل هذا رجل ايضا بداياته كانت مشرقة لكن نهاياته محرقة لكنه لم يصدق مع الله سبحانه وتعالى وما أكثر هذا في كل جيل وقبيل حتى في أشرف الاجيال وفي أشرف الأزمنة عبيد الله بن جحش رجل أسلم وصحب رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هاجر في من هاجر مع المهاجرين الأوائل في هجره الحبشة الأولى ثم تنصر هناك وهلك على النصرانية فالطريق فيه مراحل كما أن الصحابة أسلبوا وإسلابهم مرحلة تحملوا الإيذاء وهذه مرحلة هاجروا مرة بعد مرة وكل هجرة مرحلة شهدوا بدرا وهذه مرحلة احدا الخندق الأحزاب المريسيع إلى أن انتهوا إلى الفتح ثم حدي كل هذه مراحل كل مرحلة بمثابة اختبار ففائز الناجم وهالك قد خسر صفقته ولا حول ولا قوه الا بالله لكن لما كان الناس في جيل الصحابه يغلب عليهم الصد فلم نرى هذه الصور وهذه الامثله الا معدوده على اصابع اليد الواحده وهذا من حكمه الله عز وجل حتى لا يامن الناس في دار الدنيا أما في زماننا فما أكثر ما يمضي الرجل خطوة أو خطوتين ثم ينكث على عقبه يرجع القهقر والعياذ بالله إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم نعوذ بالله من سوء الخاتمة ونعوذ بالله من الخزنان ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا البيت المبارك وكما تردفت علينا مننه سبحانه وتعالى بشرف الزمان والمكان أن يتم علينا نعمته وعافيته وسطره وأن يختم لنا بالإيمان وأن يتوفنا وهو راض عننا وأن يجعلنا نلقاه يوم نلقاه ونحن من الفائزين الرابحين المفلحين المرحومين إنه لي والقادر عليه والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة واشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد المقر بربوبيته معتقد بوحدانيته موقن بأن لا حاكميه إلا له وأن لا تشريع إلا منه. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فليت شعري من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه روى أحمد والتلمزي وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل عمل شره وان لكل شره فتره فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك قد انتهت ازمنه الشره ومضى رمضان واخذ منا من شره العباده ومن شرف الحال ما اخذ مما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبله والا يرده في وجوهنا ثم خرجنا من رمضان الآن عافسنا الأزواج والأولاد, والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فكيف يكون المسير وكيف نواصل الطريق وكيف نقطع بقية المراحل هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عمل شره ولكل شره فتره فالفترة نوعان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته إلى سنة فقد فمن كانت فترته إلى سنة الفترة إلى سنة أمرها واسع هي نوع من الترخص المباح فيما لا حرج فيه بشرع الله عز وجل فيما لا يخدش على الرجل دينه ولا مرؤته إن كان يقوم عامة الليل يفتر فيقوم بعض الليل إن كان يصوم عامة الشهر يفتر فيصوم بعض الايام ويفتر بعضا إن كان يتصدق ويكثر الجود في رمضان فانه يحافظ على بعض انواع الصدقات لكنه لا يتصور ان يخدش هذا كله فيترك صلاه الجماعه او لا يستيقظ لصلاه الفجر او لا يتحرى اكل الحلال او لا يتحرى لسانه فيما لا يليق قوله وقل لعبادي يقول التي هي احسن هذه فتره الى غير سنه هي الهلاك بعينه ومن ثم فالواجب على العبد وان فتر فان الفتور وارد وهو من عمل البشر ومن طبيعه البشر لكن ينظر في فتوره ان كان الى سنه فقد اهتدى ولا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى ولا بد من شيء من هذا ان يتوازن ميزان الدنيا والاخره لكنه إذا كان إلى غير سنة بأن يتنكب الطريق بأن يرجع القهقرة بأن ينسى صلاة الجماعة والمساجد وصحبة الصالحين فهذا فطور محرم فطور إلى غير سنة فطور الهالكين ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون إيمانكم دخلا بينكم هذه صورة الذين يفترون إلى غير سنة ينهى الله تعالى عن ذلك لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا لا تكون كهذه المرأة الخرقاء التي غزلت غزلا وجملته وأحسنته فلما تم لها نقضته أنكاثا يعني عادت, عادت فنقضته وفرقته فما قيمة فعلها فما قيمة فعلها والحالة هذه الذي اجتهد في رمضان وشرف حاله في رمضان ثم ودع ذلك كله بعد رمضان فهذا كالمرأة الخرقاء وانظر كيف شبهه الله عز وجل بالنساء فهو مؤنس العزيمة وليس بأي نساء فما أكثر من كمل من النساء لكنه شبهه كالمرأة الخرقاء ولو كان رجلا أخرق لكان مذموما فكيف وهي مرأة خرقاء كانت معروفة في مكة تنقض غزلها فحين يستتم الغزل تعود فتنقضه مرة أخرى هذه صورة وهذا مثل من اجتهد في العمل حتى شرف حاله ثم عاد فنقض حاله مع الله ونقض عهده مع الله وما أكثر من يفعل هذا بعد رمضان وقد يتبجح وقد يتبجح وقد يتبجح وقد يغره الشيطان بأن يقول إذا جاء رمضان عدنا إلى ذلك مرة أخرى وهل معه صك أن يدرك رمضان ما أكثر من يموت من رمضان إلى رمضان عامة الناس يموتون بين الرمضانين ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا يظلم ربك أحدا إذا كان هذا هو الشأن فالواجب البدار البدار إلى طاعة الله عز وجل ولا يتم ذلك إلا بصحبة الصالحين ولزوم بيوت الله عز وجل والارتباط بكتاب الله عز وجل هذا عهد الله سبحانه وتعالى الله وتجديد التوبة ومراجعة الاستقامة وتجديد الإيمان والحرص على وضوح الأهداف وترتيب الأولويات والنظر في مكان الدنيا من الآخرة والآخرة من الدنيا بحيث يكون للآخرة النصيب الأعظم في همك وفكرك وتصبح الدنيا خادمة للآخرة هذا هو الميزان الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند التلمزي من حديث أنس الرضاق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتت الدنيا وهي راغمه الله أكبر جمع الله له خير الدنيا والاخره قال ومن كانت الاخره همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له قسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون أذكر ذلك اليوم واحرص على تأمله كأنه موجود الآن فإنه وإن تأخر فانه ياتي حين ياتي ويسمى اليوم اليوم الذي تموت فيه هو يومك الذي يختم له على عملك ان كان صالحا فخير وان كان خلاف ذلك فلا تلم الا نفسك انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن فلا الا نفسه نسال الله تعالى باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب ان يمضي لنا نيتنا في طاعته وان يمضي لنا هجرتنا اليه وان لا نرتد على اعقابنا خاسرين وان ياخذ بايدينا لما يحب يحب ويرضى وان يوفقنا لاتباع ما يرضاه وان يمسكنا بالعروه الوثقى وان يجنبنا اتباع الهوى انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليه واهدنا بنورك اليه اثرنا ولا تؤثر علينا واعطنا ولا تحرمنا واهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا لك زكرين لك شكرين لك مطوعين لك مخبتين لك رهابين إليك منيبين مستجيبين اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم استعملنا في طاعتك ما أحيتنا توفنا وأن تراضين عنا واختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير واجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقل الصالح